واعبُدُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانًا وَبِذِلِّ القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ لِلْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا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 وَإِنْ تَتْقُوا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ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 ولا جنبا الا عابري سبيل حتى ترتسوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من اللاط او لمستم النساء فلم تجدوا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 إن الله كان عفواً رفوراً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من الذين هادو يحرفون الكلم عم مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع وير مسمعين وراعنا وراعنا ليهم بألسنتهم وطعن في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعن وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أُوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نقم سرجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعلهم كما لعلنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إثْمَن عظيما أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكِّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلَا يُضْلِمُ نَفْتِي لَا أُضْرِ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذبَ وَكَفَى بِهِ إثْمَ مُبِينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُ نَصِيبا مِنَ الكتاب يؤمنون بالجبة والطاعوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَا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 فمنهم من آمن به ومنهم من صدع وكفّ بجهنم مسيرا إما الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلود